بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه يذكر فتنفعوه الذكرى ان ما من استهنا فتن له تصدى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 من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء شره كلا لما يقضما فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا فَطَرْنَا لَهُ الْمَاءَ أَصَبَّهُ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وأبا